الوحدة السابعة وسائل الاتصالات الدرس الأول الاختراعات في مجال الاتصال واحد المخترعون هناك اختراعات مهمة غيرت أساليب الاتصال في العالم في عام 1844 أرسل مورس مخترع التلغراف برقية كتب فيها ماذا خلق الله؟ فقد كانت تلك أول برقية أرسلت في التاريخ وفي عام 1876 اتصل جراهام بيل مخترع الهاتف بأحد المساعدين له فقال السيد واتسون تعال أريدك هنا؟ اندهش واتسون لهذا الصوت الوارد من الجهاز فقد كان يستمع إلى أول مكالمة هاتفية في التاريخ وفي عام 1895 أرسل الإيطالي ماركوني صوته عبر الهواء دون استخدام كابلات وهكذا اخترع الهاتف اللاسلكي أما الاختراع الرابع فهو يمثل ذروة الاتصالات لحد الآن في أواخر عام 1971 أرسل توم لينسون أول رسالة إلكترونية وبذلك أصبح من صانع التاريخ